إ هَدَينهُ السَّبِيلَ إَّ شَكِرَو وَإِمَّ كَفُور إِ أَتَدُنا للِكافِرينَ سلاسِلَ وَأَغْل لَ وسعيراء إِ الأذْرَ رَشْبونَ مِنْ كَسٍ كانََ مِزاجُهَا كَافُور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 ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بذلنا امثالا لهم تبديلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا